بسم الله الرحمن الرحيم وصافات صفا فالزات راك سجرا فالتاليات اقرا ان ما الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المسالك ثُمَّ ذَكَّرْنَا مِنَ السَّمَاءِ دُخَانًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ وَنُزِّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ نارًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِلٌ إِلَّا مَن خَرَجَ الْقَفْتَةَ فَتَبِعَهُ نِهَابٌ ثاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ أن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ لَا جِنَّةٌ وَيَسْخَرُونَ فَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَسْمَعُونَ وَإِنَّ إِلَّا آيَاتِي يُسْتَهْزَئُونَ فَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اِلٰهٌ مِثْلُهُ وَمَا تَرٰى بِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اَوَاَمَنَ الْاَوَّلُوْنَ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّسُولُ وَاحِدٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ فَرَأَوْا الْمَوْتَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ فَخَيْرُ الَّذِينَ نَظَرَمُوا وَأَزْهَدُوا وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاهْدُوهُم إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَنَّةِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ كَانُوا مَسْفُولِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَنَا صِرَاطٌ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 فَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا الْحَقَّ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَشَبَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ لَذَا لَآئُونَ فَأَغْوَيْنَاهُمْ إِنَّ كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْفِرُونَ إِنَّمَا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَىٰ قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ يَقُولُونَ أَهِنَّ لَسَارِحٌ وَآرِدَتُنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ الْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكُمْ يَا ذَاهِقَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من نعيم بيضاض لذة الشاربين لا فيها غوهم ولا هم عنها ينزفون وعندهم خاطرات أرفعين كأنهم نبيض نكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قال انهم ان يكن لقرين يقول ائن مثل منصدقين الا مثل عظم تراب وحظام اننا لمدين قال هل انت مطلعون أَفَرَأَى فَرَأَى فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَعَالَى إِن كُنْتَ لَتَهْدِيَنَّ وَلَوْلاَ فَضْلُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُضِلِّـيـنَ فَمَا نَحْنُ بِمَلِيكِهِ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مِمَّثْلِ هَذَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ أَفَذَلِكَ خَيْرٌ مِّن نُّزُلٍ أَمْ شَجَرَةِ ذَقُّومٍ ان جعلناها فتنة للظالمين فلها شجرة تخرج في اصل الجحيم ولعنها كانه رؤوس الشياطين فِإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ فِلٍّ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ لهم الفؤاد اباطلين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل ضل لهم الاثر الاولين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَمَا الْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ إِلَّا إِذَا دَخَلَ بَلْدَةً وَهِيَ آمِنَةٌ فَأَرْسَلْنَا فِيهَا عَذَابًا غَلِيظًا جاءه واهله من الكرم العظيم وجعل لذريته هم الباقين وترك عليه في الاخرين سلام على روح في العالمين ان كَرَامَة لِتَجَزِّي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِن غِبَالِنَا الْمُحْسِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ لَمِنْ أَشْيَاعِهِ لَإِذْرَاهِي جاء ربه بقلب تليم إذ قال لأبيه وقومه ما لا تعبدون أئذ كم آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم ذبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون تَرَغَّعَ عَلَيْهِمْ طَرْدًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ قَالُوا لَا تَحْمِلُونَ مَا نَحْمِلُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَحْمِلُونَ قالوا بنوا له لبئس يا من فلقوه في الجحيم ارادوا به كيدا فجارهم الاشرار فقال انني لاحذ الى ربي سيهدين ربي هليل للمصلحين فبشرناه بغلام حليل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبك فعب ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين تَرَوِا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْعَلِيمُ وَسَدَيْنَاهُ بِالْحِمَى الْعِظِيمِ وَثَرَّكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على إلهين كذلك مجد المحسنين إنه من عدال للمؤمنين فزرعنا له إسحاق نبيًا من الصالحين فزرعنا عليه وعلى وَمَن يَدْرِ النَّاسُ مَن يُحْسِنُ وَيُضِلُّ نَفْسَهُ بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِهِ ۚ وَلَقَدْ نَعْلَمُ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ قُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَأَرْسِلَا إِلَيْهِ تَذْكِرَةً ۖ فَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ يَأْكُلُونَ النَّارَ هُمْ يَكُلُونَ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمْ رِزْقًا كَثِيرًا وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ تَرَامُنَ لَهُ مُوسَى وَهَارُونِ إِنَّكَ كَذَالِكَ تُجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنْذِهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُ مَا إِلَى سَلَامٍ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اتَّقُوا اتَّلَعُونَ بَعْلَهُ وَفَدَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ سَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُصْبِرُونَ إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على في الياسين إنا كذلك نجزي المحكمين إنا لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لَهُ لَنِعْمَ الْمَوْلَى وَعَزِيزٌ وَغَفَّارٌ إِلَّا جَيْشًا وَأَهْلَهُ أَجْنَى إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَامِرِ ثُمَّ مَرَّ الْآخَرِينَ وَإِنَّ لَهُمْ لَتَمُرُّ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَنقَذَهُ الْفُلْكُ الْمَشْحُونُ اساهمه كان من الملحقين فالتقمه الحوت وهو مولين ألو لنا ان كان من المسبحين لا ليت سيب ضرني الى يوم يبعثون انزله الله بالعراء وهو سقيم وانبت على عليه شجره يقطين وارسل الله الى 10000 او يزيد فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك أل البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة هناثا وهم شاهدون ألا إنهم يهُم لَيَقُولُونَ وَلَذَرُوهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفَصْفَ الْبَلَاءَ يَا الْبَلِيِّنْ مَا لَهُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمْتَ فِي ذَٰلِكَ لَمُحْصَنًا صُبَّحَ مِنَ الرَّحْمَٰنِ عَنِ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّ لَفْظَ الَّذِي تَحْمَدُونَ ما انتم عليه بفائقين الا لمن خالص الجحيم وما من نائل الا له مقام مقيم وان ما لمح الصا وإن كانوا ليحولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكم عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون هنا قال سبح كلمه له عبادنا المرسلين انهم يحلقون وقيل مجل جنا لهم الغالبون تتولى عنهم حتى حين وَاَذْهَرُهُمْ فَشَوْفَ سَيُظْهَرُونَ أَسْفَلَ عَذَابِ مَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا زُلْزِلَتِ السَّاعَةُ فَسَاءَ مَنْ آمَنَ لَرِيبٌ وَتَوَلَّى عَنْهُ الْمُشْفِقِينَ وَإِذَا فَتَحَ فَشَوْفَيُنَصِرُهُمْ ذَٰلِكَ رَبُّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَنَّا لَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ